اللهم يا قدير يا قوي يا كبير يا ناصر الضعفاء يا مجيب دعوه المضطرين يا حي يا قيوم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا اله الاولين ويا اله الاخرين يا حبيب المؤمنين يا ناصر المستضعفين يا راحم المساكين يا من لا يعجزه أمر المجرمين يا من لا يعجزه امر الظالمين يا من لا يعجزه أمر المتكبرين يا من لا يعجزه امر الطغاة اللهم اجل بنصر الاسلام والمسلمين عز الإسلام والمسلمين عز الإسلام والمسلمين واحمي حوزه الدين اللهم ودمر اعداء الدين عليك بالروم والهندوس واليهود والصليبيين وسائر المعتدين من الملحدين والمنافقين الى هنا دمهم تبنيرا ومجدهم تمزيقا وشتتهم تشتيتا اجعل رمضان هلاكا عليهم اجعل رمضان دمارا عليهم اجعل رمضان نورقا عليهم اجعل رمضان خدينا عليهم يا حي يا قيوم اللهم اختم للمجاهدين في هذه الليلة بنصر مبين وفتح قريب ثبت اقدامهم قو عزائمهم ثبت اقدامهم قو عزائمهم ثبت اقدامهم اربط علاقنوزهم اربط علاقنوزهم اشف مرضاههم وصف كاتراهم وتقص شهيدهم وتقص شهيدهم عجل بنصرهم عجل بفوزهم عجل بنصرهم عجل بفوزهم عجل بنصرهم عجل جدهم نصرا وفتحا وتمكينا ويقينا وصبرا وثبات وزل الكافرين ضعفا وذلا وخورا وصغارا ورعبا ورهبا وخوفا وقلق وتشتتا وتمزقا وخذلانا وانهداما وانقساما حرر المسجد الاقصى من قبضة اليهود حرر المسجد الاقصى من قبضة اليهود اجعلنا من رجال الاقصى اطلب لنا فيه ظفرة قبل الممات احينا مجاهدين احينا مجاهدين اجعلنا من اصهار الدين ومن حماة واختم لنا يا رحمان واختم لنا يا منان بخاتمه الشهاده اللهم مكن المجاهدين من رقاب الصليبيين ومكن المجاهدين من رقاب اليهود ومكن المجاهدين من رقاب الروس ومن رقاب الهندوس ومن رقاب الملحدين اللهم انصر في هذه الليله المجاهدين نصرا مؤجرا افتح عليهم يا رب العالمين ارنا دماء الكفار تقر ارنا رؤوسهم تخطا ارنا اقتصادهم يدمر ارنا جيوشهم تشتت ارنا بنيانهم ينهار يا رب العالمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا مغيث المؤمنين يا مولى المطرودين انتقم للارامل وانتقم للاطفال ولليتامى والتكالا والدماء التي يريقها والعراب التي تضحك والسريعة التي عطلت والشرور التي تسر يا الله يا الله اللهم مدقهم يا رب احرقهم واغرقهم دمرهم مدقهم يا الله يا الله لا صوت يعلو فوق صوتك اجدنا ارنا في حمايه ارنا قوتك وارنا غضبك عليهم ارنا نقمتك عليهم ارنا حبك للمؤمنين ارنا نصرك للمجاهدين يا الله اغثنا اغثنا يا حي يا قيوم سيمانا وريقك اعراض لن تهتك مساجدنا دمك ليس أحد غير منك على من تعال الاسلام انتقم للاسلام انتقم للاسلام والمسلمين يا رب العالمين عدل بحالات الكفار عدل بحالات الكفار عدل بجمال الكفار نقسم عليك يا الله نقسم عليك يا الله لا ترتق قسمنا لا ترتق دعاءنا انتعثل بجمارك السلطان في هذه الليله يا إله لا اله الله لا صوت لنا لا صوت يديني لا صخرة عليك يا الله ان تفرج عن المجاهدين يا ربنا اجب دعانا اللهم انهم ينظرون وانت تمكر وانت خير الماكرين فانكر بهم الى هنا انهم يكيدون كيدا وانت تكيد كيدا فكتمي الله الى هنا انك قلت وقولك الحق ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب بلا يا ربنا بلا يا ربنا اجئ بصبح اليهود اجئ بصبح الصليبيين وافتح باب الجهاد لا لا صمدنا وتربكنا فلا تغت نابذ ضللنا لا اختم شهر رمضان بنصر الاسلام والمسلمين وبذل على الكافرين وبخز على الكافرين اللهم عليك بالجيوش التي اجتمعت لحرب الاسلام والمسلمين زلط علينا في هذه الليله ريحا مدمره وعاصيره فتاكه وامراضا خبيثه وامراضا مستاقفه اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم حدا اللهم جمد الدماء في عروقهم والطعام في امعائهم اللهم عطل اركانهم واخرس لسانهم واعمي ابصارهم وشل ايديهم يا من لا يهجده شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار ربنا تجاوز عنا وغفر لنا وارحمنا واعف عنا انك انت الجواد الكريم الهنا انك قلت وقولك الحق ادعوني ادعوني ادعوني, أدعوني استجب لكم ها نحن دعونا كما امرتنا فست جبلنا كما وعدنا لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيفين ولا من بابك مضرودين يا حبيب المؤمنين يا حبيب المؤمنين يا رحمان يا رحيم اكرمنا ولا تهننا اعطنا ولا تحرمنا جدنا ولا تنقصنا اسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا جدنا منك رضى وجدنا فيك حظا يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا أجود الاجودين اللهم انا نهوذ بضياك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كل نقص يثناء علي انت كما اثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على من بعثت رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة اجمعين وعلى السابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين